كَبك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ان الابراء لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم